مما ينبغي معرفته بعد هذا السرد التاريخي عن خلق آدم عليه السلام أن يعلم أن أمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم إنما كان المقصود منه سجود تحيه لا سجود عبادة سجود تحية لا سجود عبادة فإن الله لا يمر أحدا أن يسجد لأحد لأن السجود من ذروة العبودية ولا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لا يجوز ذلك ملبتها، لا يكون السجود إلا لله رب العالمين، لكن سجود الملائكة لآدم سجود سجود تحيه، ويستدل به من باب الفقه كيفية السلة الإنسان المعرفة على أن الملائكة أفضل وجه الدلالة على أن الملائكة أفضل من سجودهم لأبين آدم، لو كانت الملائكة أقل لو كانت الملائكة أقل منزلة من أبين آدم لما كان في سجودهم له نوع من الكرامة له لكن لكونهم أفضل منه ومع ذلك يسجدون له يكون هذا من تكريم الله جل وعلا لأبينا آدم عليه السلام لما خلق الله آدم مسح على ظهره فأخرج من ظهره كل ذرية كل نسمة كائنة منه إلى يوم القيامة فوجد في عيني أحدهم أي من ذريته بصيصا من نور قال أي رب من هذا؟ قال هذا عبد من عبادي من ذريتك يكون في آخر الزمان يقال له داود. قال كم جعلت من جعلت عمره؟ قال ستون عاما. قال أي رب زده أربعين أي من عمري؟ وقد جاء في الحديث فنسي آدم فنسي ذريته لما جاءت الملائكة توفى آدم وجحد آدم فجحدت فجحد ذريته، وورد أن آدم عليه السلام لما مسح الله على ظهره والعلم عند الله رأى في ذريته المعافى والمبتلى قال أي رب لو سويت بين عبادك فقال الله له يا آدم إني أحب أن, إني أحب أن أشكر فشكر الله جل وعلا منزلة عظيمة يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق فيها المتسابقون وتكون بالجوارح والقلب واللسان أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير